بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أ ل ي م ر ب ن ك ش ف عنا العذاب إ ن ا مؤمنون ن ا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا م ع ل ه م مجنون إ ن ا كاشف العذاب قليلا انكم عائدا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 والا أ تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين واني عزت بربي وربكم ان ترجمون و إ ن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه ان هؤلاء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 ائت بابائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم إ ن ه م كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إ ل ا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ن ي ق ا ت ه م اجمعين يوم لا ي ب ن ي م و ل ا ً عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إ ل ا من رحم الله إ ن ه هو العزيز الرحيم إ ن ش ج ر ة الزقوم طعام ا ل أ ث ي م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 إ ن هذا ما كنتم به تمترون إ ن المتقين في مقام أ م ي ن في جنات وعيون يلبسون من سدس واستبرق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 فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ف إ ن م ا يسرناه بلسانك لعلهم يتبكرون فارتقب إ ن ه م م ر ت ق ب و ن